كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فكلمة اليوم إليكم تنقسم إلى شقي الشق الثاني بناء على الحاح بعض شبابنا أن أتكلم عن تجربتي أيام كنت طالبا في الجامعة على اساس كيف يتجنب الشباب فتنة الاختلاط وفي نفس الوقت كيف يحرز الطالب تقدما ملموسا وتقديرا جيدا في دراسته لان كثيرا من الطلبة اذكياء لكنهم لا يعرفون كيف يتفوقون والتفوق صنعا اكثر منه ذكاء يعني هو استعمال الذكاء في الصنع هو ده حقيقة التفوق فانا سأبدأ كلمتي الاولى والتي عنيتكم بها ثم اعرج يعني بسرعة على المحور الثاني وكيف كانت حياتنا في الجامعة وكيف أن الله عز وجل من علينا بمسألة اجتناب فتنة النساء أقول ابتداء هناك معنى اشترك فيه كل العقلاء من أهل الأرض على اختلاف نيل لهم ونحلهم ألا وهو أن الحب داعية لانقياد وأن المحب منقاد وسهل القياد وأنه لا يشعر إطلاقا بأي كلفة إذا أمره حبيبه بذلك وهذا المعنى موجود كما قلت في كلام بني آدم ليس في كلام أهل الإيمان وعبر عن الشعراء كثيرا في كلامهم كقول القائل مثلا عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسب من الحب أني لما تحب أحب فجعل حسبه والحسب هو الكافي جعل حسبه من الحب أن يحب ما يحب حبيبه وقال القائل وهو المتنبي يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا أي وجدنا وجعل المصدر مكان الفعل وجداننا كل شيء بعدكم عدم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم يعني يقول المهم أن ترضى أما الجراح التي أشعر أنا بها أو الذي أصابتني أنا لا أشعر بها ليه؟ لأنك رضيت طالما أنك رضيت أنا راضي المحب كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد تعرف ال الحيوانات منها مظلل و منها غير مظلل الجمل الطويل العريض ممكن طفل صغير يسحب وينقاد هذا الجمل لهذا الطفل لي لأنه أنف أنف يعني يعني في حلقة في أنف البعير وأنف البعير يعني مسألة يعني شديدة الألم بالنسبة للبعير أي ولد صغير يسحب البعير البعير ينقاد له كما قالت عالاة وزلناها لهم أيجعلناها زنولا بخلاف البرغوث البرغوث غير مذلل والذين انت متعرفش سنسق ولا تعرف تتعامل معاه يعني شوف الفرق ما بين البرغوث وما بين الجمل هذا أنف يقاد ليه؟ لنقلب الحلقة في أنفه فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف حيث قيدا قيد نقول كذلك المحب كالجمل الأنف حيث قيدا قيد انقال هذا المعنى موجود كثيرا في كلام الشعراء ومن أجمله وعنطفه قول سنون ابن أحمد ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لاني قد خفض بذلك يعني يقول لو قيل لي طأ أي ضع قدمك في النار انا على استعداد ان اضع قدمي في النار بشرط ان يكون هذا مدنيا لي منك مقربا لي منك او مدنيا لي من وصلك حتى لو بطريق غير مباشر والذي يجعلني أفعل هذا وأنا مسرور أني خطرت ببالي تستخدم أخلاق أصحاب القصور بكعب وعالي أوي منخله في السماء لا يتكلم إنما يشير إلى ما يريد يعني شوف الكبر على أسمى معانيه عند أهل القصور فدي سيدة القصر وهذا عبد ثم وقع في محبته النساء النسابة لما الجماعة ترطبق الأولى الراقية بدأوا يدوروا عليه على مرأة العزيز وقال نسوات في المدينة المرأة العزيزي تراود فتاها عن نفسه يا للهوان المرأة التي تراود طب الرجل هو الذي يراود الطالب هو الذي يراود مش المطلوب متى انقلبت المراودة من المطلوب الى الطالب او الطالب الى المطلوب اختلت المنزوع على طول والمرأة بغلية طول ما هي مطلوبة انما اول ما تصير طالبة تهون وترخص وذلك شرعاء ان الرجل هو الذي يذهب الى بيت المرأة يخطرها مش العكس مش المرأة اللي تروح للراجل تخطره ليه لتزداد قيمتها لماذا مطلوبة طالما انها مطلوبة تبقى عزيزة وتبقى غالية فهم يتكلمون يقول امرأة العزيز ليسيدة القصر والتي تحكم مصر تراود فتاه العبد ده عن نفسه يا للهوان طب ما الذي جعلها تفعل ذلك وهو مستقبح عرفا قاد شغفها حب يعني ملأ الحب قلبها حتى وصل إلى شغات القلب الغلاف الخارجي يعني امتلأ قلبها بمحبتي إلى النهاية إنا لنراها في ضلال مبين لأنها خالفت العرفة العام أنها سيدة قص ثم أنها امرأة تمام أي الحب قد يحمل المرء على ان يتعى المستقباح عرفا وزكن كل عرفا من الشرع لان شرعا يجوز للمرأة ان تعرض نفسها على الرجل الصالح ويجوز لولي المرأة ان يعرض ابنته او وليته على من يرى طلاحه عشان كده قلت في الاول المستقبح ايه عرفاً. ها؟ عشان بس ما يختلطش المعنى ما بين الانجاء دي شرعا والمستقرح ايه عرفا ومنما دل على انه مستقبح من عرفا ان انت بن مالك رضي الله عنه حدث ابنته يوما كما في قال إن أمرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم إن أمرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وده وقع كما في حديث سهل بن سعد السائدي في الصحيحين ان ل جاءت فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر إليها وصعده ثم طأطأ رأسه وسكت. فلما علمت المرأة أنه لا حاجة له فيها همت بالانصراط فقال رجل زوجنيها يا رسول الله قال أمعك شيء؟ قال لا مهرع قال زوجتك بما معك من القرآن إذا المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده انتهب مرأة نفسها للنبي فقط ها؟ عشان نرضي المآسي التي حدثت في الجامعات ان ما يسمونه تحت مسمى زوج العرفية هو زينة صريح لا علاقة له الزواج او ان بنت تروح تهب نفسها لولد وطول وهدت نفسي لك والكلام الفارغ ده ها؟ هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده ومرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أي هذا الفعل خالص لك وحدك دون المؤمنين بل المؤمنون مسألة الزواج مسألة معروفة بالنسبة لهم بيروح يخطب ويؤدن مهر إلى آخرين فهنس بن مالد يحدث ابنته أن امرأة وهبت نفسها للنبي خلي بالكم الكلام وهبت نفسها لمين؟ للنبي يعني حاجة فخمة يعني فقالت ابنة انس وَسَوْأَتَاه ما أقل حياءها أو تعرض الحرة نفسها طب ايه عرضتها على مين يعني ما تقولش وَسَوْأتَاه يعني إلا أنه مستخباح عرفا أن الحرة تعرض نفسها فقالت وَسَوْأتَاه ما أقل حياءها أو تعرض الحرة نفسها قال لها انس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شوف المحبة داعية الى ان يفعل المرء المستخدم عرفا طيب انا اذا تحققت من هذا المعنى واردت ان استعمله استعمال اهل الايمان ماذا افعل ساعرض لكم صفقة وأرجو بمنتهى الأمانة أن يحاكم كل واحد منا نفسه إليها وأين موقعه منها على الاستعداد أن يفعل ذلك أم لا لأن هذا هو مقياس الحب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين ركز إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله معنى الحديث إن من أشد أمتي لي حبا رجل لو قيل له اجسع كل ما في جيبه. وكل ما تملك من مال على اختلاف التنوع على اختلاف هيئته وصورة وأولادك أيضا تفقدهم كل هذا في نظير أن ترى النبي مرة علي صل الله هل أنت على استعداد أن تفعل هذا؟ لترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إذا كنت قادرا على فعل ذلك فقد أحرزت أعلى درجات المحبة يعني نظر واحدة إلى صفحة وجهه لن تأخذت بالحظ ولا قبلت يده ولا هو وضع يده على كتفك مثلا ولا حاجة من دي خالص حتى تعرفوا فضل الصحابة ها ان الشيعة من هذا والروافض والكلام يقول لهم ياسبون الصحابة ويكترونهم جميعاً. ابتداء من ابي بكر رضي الله عنهم لم يسلم منهم الا ثلاثة وفي اقصى الروايات سبعة هم هلول اللي ماتوا على الاسلام والصحابة لا كفر ان الصحابة رضي الله عنه لما عشر النبي صلى الله عليه وسلم وكلمونه وصلوا خلفه واستمتعوا بالحديث معه وبرؤيته وبأن يأكلوا معه ويشربوا معه ويجاهدوا معه ويغزوا معه لتعرفوا فضل هؤلاء نظرة واحدة إلى صفحة وجهي عليه الصلاة والسلام تساوي مليارات أو تريليونات أو بليونات من الدولارات أو الدراهم أو الدنانير إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأله وماله طيب وحيث أنك لا تستطيع أن تفعل هذا بتقدرش تطلع كل مالك ومش مطلوب منك تطلع كل مالك مش مطلوب شرعا مش واجب يعني إنك تعمل كذا طيب من ننزل لدرجة أهول من كذا هي في مقدور كل واحد منا أن يفعلها حيث أن الدرجة الأولى لا يستطيع أن يفعلها إلا أفراد من بني آدم، أفراد فقط من بني آدم، والذي يقدر على أن يصل إلى هذه المرتبة. لما تخالفه في معروف، يعني أمرك بشيء، وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في مقدورك أن تفعله. وكل أمر أمر به الله عز وجل ففي مقدورك أن تفعله لم يأمرنا أبدا بشيء فوق الطاقة أبدا ولو كان الأمر فوق الطاقة لعجز أفقطه عنك بالرخصة قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج شوف كلمة من هنا أولا نكره حرج نكرهه في سياق الناس تفيد العموم وعندي من التي تفيد الطبيعية من حرج يعني لم يفرض عليك أي شيء فيه أي حرج مهما دق أو مهما كان صغيرة هذا معنى لاين فكل أمر في إمكاننا أن نفعله كل ناهين في إمكاننا أن نجتنبه مش هقولك نتعمل ملايين ولا ولا بيع عيالك ولا بيع أراضيك والكلام ده هو لترى صفحة وجهي مرة ليه مرتبع عليك لا ننزل تحت لماذا نخالف إذا أمرنا بمعروف يعني الرسول عليه نهى عن لبس الذهب مثلا لماذا يلبس الناس الرجال الذهب ليه هل بإمكانه أن يطرح الذهب ولا صعب عليه بإمكانه أن يطرح الذهب فلماذا يخالف لو لقياك أنه يسعى صلمة في الطريق وإنت مرتكب لأي مخالفة وقال لك لما فعلت هذا ماذا يكون جوابك هل تجد جوابا لا تجد جوابا ما هو الفرق أن يصلك, أن يصلك كلامه عليه الصلاه والسلام او ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لك مباشره ما هو الفرق لا فرق لكان المسألة مربوطة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم الدين انتهى منظومات النبي عليه الصلاه لكن بقي كلامه الذي ينقله العمة العدول الثقات من العلماء الكبار الينا فاذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ليه تخالف إذا خالفت اعلم أنك لا تحب لأن المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف حتى لو أراد أن يخالف كما قلت أنه مفطور على محبتي على اتباعي والانقياد لمن يحب احنا نارضة في الجامعة ودي يعني أفضل مراحل العمر هي الفترة التي يعيشها الطالب في الجامعة حوله فتن كثيرة مطلوب منه أن يغض طرفه بأمر الكتاب والسن لما يخالف إذا كان محجبا لا يخالف وإحنا حتى بنشايد هذا الكلام يعني أحيانا طالب يقف مع طالبة بالساعة والاثنين والثلاثة ولا يشعر إطلاقا لا ركبه واجعته ولا ظهره بينشر عليه ولا أي حاجة من دي وفي ثواني الوقت بيمره في ثواني وقعدين بقالهم ثلاث ساعات في الكافيتيريا ويتسكعون في الشوارع وبعدين تقول له خلاص البورح ديه فلونا زمان مش دلوقته ومش عارفه الكلام يقول له يا دا كم يوم خمس دقايق وإذا راح يصلي في المسجد الإمام لو طول بس يعني مثلا قرى في الـ في الـ في, الـ في الراكع عشر أيات بعد ما يخلص يقول له اخي الرسول يقول منامة بالناس خل يخفر ها؟ انت طولت علينا والكلام لو كيف يدخل معه في مناقشات ومدورات ايه اللي خلى الصالة ايه عليه قوي كده وخلى الثلاث ساعات يتساكع فيها الشوارع وقاعد على الكافيترية سهلة وبسيطة والكلام ده مش هو الحب ها؟ هذا هو الفرق لا كلفة اطلاقا مع الحب وليك الصحابة لما تقرأ سير الصحابة في مسائل الجهاد والكلام ده تشعر أنهم ليسوا من البشر يعني رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام مالي عند ربي إن قتلت في سبيله قال لك الجنة كلم غزي وغزت فأخرج من قرنه تمرات من الجيب بتاعه كذا تمرات وعمل ياكل وبعدين قال الذي يعني يفصل بيني وبين الجنة هذه التمرة إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات ورمى بها ثم دخل في القتال فقتل. لا رجل يستعجل الموت ليه؟ لأن لأن سال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واضحا ما لي عند ربي إن قتلت في سبيلك قال لك الجنة والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه وفيه خصلة الخصلة دي موجودة مشاهدة. تراها في الفرق بين القطاع العام والخاص كل واحد منا لا يحرك ساكنا أبدا إلا لهدف ولأجر كلنا أجرية ما فيش حاجة يشتغل كده مجردا من الأجر أبدا يعني الكلام اللي ينصد ربيعة العدويه. اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فحرقني بنارك وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني فحرمني من جنتك وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني وجهك مش تعرفين الكلام ده الكلام ده غلط ولا يمكن أن يقوله عاقل ولا أظن أن رابعة العدوية تكلمت به وإن تكلمت فهي مخصئة مئة بالمئة ليه لأننا جميعا بما فينا الرسل نعمل للجنة ونبق النار هو من شعاع النبي صلى الله عليه وسلم كله كان كده كان يسأل الله الجنة ويعود به من النار وفي الصحيحين أن معاد بن جبل طلب منه قومه أن يصلي بهم صلاة العشاء إماما فقالوا لا أنا لا أترك الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وصلي بكم فإن شئتم صليت العشاء خلف النبي صلى سلم ثم جيت فصليت بكم ينتظرونه لحد ما يرجع قالوا ماشي فكان يصلي خلف النبي صلى سلم العشاء وعليه يرجع يصلي إماما بقوم. ففي يوم اللي اللاجع معاذ بقى يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه عالي أوه بتاع بيصلى العشاء فافتتح بالبقرة فافتتح بالبقرة يعني مش يخلص على وش الفجر بقى والناس اللي شغالين أصحابنا واضح ماشيين ورا جمال وإزاي فلاحين كده شالوا بأيديهم وتعبنين فكان فيهم شاب مرهق أول ما لقى معاذ افتتح بالبقرة وعرف انه مش هيخلص الليلة أم يسلم ومصلي العشو ومروح شرر فبعد ما خلص معال الصلاة قالوا إن فيه فلان فلان عمل كذا كذا فقال إنه لمنافق فالكلمة دي وصلت من الفتى فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذ. يقول يا رسول الله نحن أصحابه واضح. النواضح اللي هو البعير يعني وجاء معاذ من عنده فصلى بالبقرة فقال عني إنني منافق فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمعاد وقال له أفتان أنت يا معاد هل لا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى تمام فقال الفتى للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أما إني لا أحسن دندمتك ولا دندمة معاد الدندمة هي إيه هي أن تسمع صوتا ولا تفهم ماذا يقول لا يعني لما أنت تقول يبدأ بدندم بدندم يعني إيه يعني أنت تسمع صوت كذا وانتش عمل فابولي أدي معنى الدندمة فهو يقول له يا رسول الله أنت عندما تسجد تقول كلاما كثيرا أنا لا أفهم مريده شيئا أدي اسمها إيه الدندمة يسمع صوتا ولا يفهم شيئا ومعاذ برضه يعد يدعي كثير اوي فيدندل اما اني لا احسن دندنتك ولا دندلة معاذ معرفش اعمل الكلام اقولوا الكلام كثير انت بتقول له ده ولكني اسأل الله الجنة واعوذ به من النار هو ده اللي بعمله لكن الكلام كثير انت له ده انا ما ادرش اقوله فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندل أكل كنتين اللي أنت قلتهم دول هم الخلاصة بتاعليتهم مش فهمه ده كل أو كل هذا الذي تسمعه ولا تدندن ولا تثمأ هو خلاصه لا الله الجنة ولا عود به من النار أدي خلاصة الأدعية كلها وبعدين لما تقول فحرمني من جنتك طب كيف ترى الله عز وجل ولم تدخل الجنة إن الله لا يرى إلا في الجنة فإذا لم يدخلها فلن يراه يبقى اللي يقول بقى وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني من جنتك حاجة لأن أعلى نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل ليس الفكهة والرمان وإذا كلها متعة صح ونعيم وكل حاجة بس أعلى نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله سبحانه وتعالى وذا قال الشافعي في تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال لو لم يكن ذلك إلا عقوبة لهم لكفى أن يحجب عن الله فلا يرى ربه تبارك وتعالى فلما يقول إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات يبقى أجري لو إنه سأل المريس وقال له يا صلى لي عند ربي إن قتلت في سبيل قال لا شيء هل كان ممكن يقوم رمي التمرات وداخل عشان يقتل إطلاق إذن لا يفعل المرء الشيء إلا لا لأنا قلت له تعالى اشتغل عندي في المحل ولا بتاع 13 ساعة ولا حاجة وبعدين تقول لي طب المرتب كام اقول لك مش حاجة احمد ربناك بشغل عندك ها انت ممكن تجي الشغل طبعا لا لو ان في مثلا استاذ في الجامعة وفي اعارة او انه ممكن يروح كلية اخرى غير كلية اللي هو فيها بس اللي انه يقد حوافز وبتاعه الكلام ده وان. مش ممكن يضل في الكلية اللي هو فيها بالمرتب الاقل اذا كان يستطيع ان يذهب الى كلية الأخرى بمرتب أهلة لماذا يهاجر الناس <تصفيق> لماذا يهاجرون من بلادهم وتركون أولادهم ونساهم عشان إيه عشان في مرتب عالي فيذهب ويعاني الغربة وأمراض الغربة والكلام ده بس عشان إيه عشان فيه أجر فكل إنسان منا لا يعمل إلا بأجر وزي ما قلت لكم في الأول الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص القطاع العام خطاع فاشل طول عمره فاشل ليه؟ لأنه مش مربوط بالإنتاج مش مربوط بالعمل القطاع الخاص ناجح ليه؟ مربوط بالإنتاج القطع دي بكذا خلاص انت بتقول لي نفسك القطاع البطالة نجسك طيب أنا أفضل أغطى شغل ليه؟ وتشتغل لأن كل القطع بنبلغ القطاع العام تجه هناك وتنام ويصمع لصوتك غطيط ها؟ عادي خالص بيش اي مشكلة ليه لانك في الاخر بداخل المرتبك انتهت من قصر وذلك فشل القطاع العام كان من هنا بخلاف القطاع الخاص يبدأ انسان مخلوق خلق للاجر يعمل باجر ليس هناك انسان يعمل بلا اجر الصحابة كانوا كده لكن الاجر الذي كانوا ينظرون عليه كان عاليا جدا وسامقا ما كان لواحد منهم ينظر تحت قدميه لذلك دانت لهم الدنيا في عشر سنوات سموا لي أمة من الأمم أو جيلا من الأجيال أو قبيلا منهم استفاع أن يكون دولة في عشر سنوات إلا الصحابة فقط من أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لحد ما مات ظل في المدينة عشر سنوات كون دولة بمن؟ بهؤلاء كانوا يسبون الله ورسوله ولا يستطيع أحد أن يزيد على هذا عندهم وكل حياتهم تنطق بذلك وتشهد هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سويداء قلوبهم يعني شوف حديث أبي أيوب الأنصار وده برضه من علامات الحب وانا أعرف بحكم يعني مشاكل الناس التي تأتين من 30 سنة وحكاياتهم وحكاياتهم أعرف الكثير من الأمثلة خلاصتها إن المرأة مثلا ممكن تكون بتكره شيئا معينا ثم أحبت زوجها فتحب هذا الذي كانت تكرهه لأن زوجها يحبه والعكس أبو أيوب الأنصاري كان في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر نزل في دار أبي أيوب ذروة أهل الأنصار كانت تتألف من طابقين دور أول ودور ثاني ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل ف أبو أيوب قال رسول الله اصعد إلى فوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم له السفل أرفق بنا يا رشاني أصحابي أرفق بينا عن اللي لأن العايز النبي عليه الصلاة والسلام هو في الدور الثاني لازم هيجرح له الدور الأرضي وهو داخل هيبص ف ممكن يطلع على عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السفر بنا أن دور الأرضي أفضل أهدى وراءة تكتبه فوق والنبي صلى الله عليه وسلم أدحت خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في دور الأرضي أبو أيوب في دور الثاني يقول أبو أيوب الأنصاري فبينما أنا أمشي على السقيفة ذات يوم إذ فزعت السقيفة اللي, اللي سأفت دور الأول اللي وماش عليه لو أرضيت دور الثاني إذ فزعت وقلت أأنا أعلو سفيفة تحتها رسول الله يعني تبقى رجلية فوق رأسه أول ما هذا المعنى دخل إلى قلب أبي أيوب ما عرفش يتحرك إن كامش هو امرأته في ركت لحد الصور ريت الطبراني يقول وانكسر لنا حب الحب الوزير فجففته بلحافي أنا وامرأتي خشت أن ينزل منه القطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام والله ما لنا غيره فأول ما الصبح طلع نزل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله يا رسول الله لا أعلم ثقيفة أنت تحتها اصعد إلى فوق طلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق يقول أبو أيوب وَكُنَّا لا نَأْكُلُ أَنَا ومراتي الا بعد ان ياكل فنتحرى مواضع اصابعه وسنه بيشرب من ال ال قلنا مثلا فيلاقي الشراب من ناحيه فييشرب منه يلاقي مثلا اكل من الطبق من الناحيه دي يوم ياكل من نفس الناحيه اللي اثر النبي صادم قال أو قال بصلا فلم يأكل منه قال ففزعت وصعد وقلت يا رسول الله لم تأكل من السفومي أو البصر أحرام هو قال له لا ولكني أناجي من لا تناجي اللو جبريل عليه السلام لما يأتي جبريل عسان بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم وقل بصل فحتأذى منه إيه جبريل عليه السلام والملائكة تتأذى مما تأذى منه بلو آدم قال لكني أناجي من لا تناجي يبقى السؤال أحرام هو قال له إيه قال له لا لكني أناجي من لا تناجي فماذا قال أبو أيوب المحب قال يا رسول الله لا جرم أكره الذي تكره طالما أنت تكرهه أنا أكرهه حتى لو كان حلال حتى لو كان مباحا أنا أكرهه مثل ما أنت تكرهه طب لماذا حرم على نفسه البصل مع أنه كان ممكن يكون من المحبين لأكل البصل داعية الحب اللي هو الانقياد يقول لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره فالصحابة رضي الله عنهم ما تقرؤونه من البذل والفداء ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستغرمون شيئا من ذلك ليه؟ لأن الدافع لهم كان هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يعصونه في معروف على الاطلاق فيبقى نرجع إلى علتنا الحقيقية لماذا نخالف لأننا لسنا صادقين في المحبة بس هذا هو الجوال ده لب الخطاب كله مرتهن بهذه العبارة نحن نخالف لأننا لا نحب أي مخالفة كانت إذا كان الانقياد هو دعية المحبة يبقى المخالفة هي دعية عدم المحبة أنتوا كشباب ضمير الأمة والشباب ضمائر الأمم ما هدفكم أنا أعلم أن كثير من الإحباطات التي أصيب بها شبابنا كان من أهم أسبابها الفساد الإداري وهذا الكلام أنا لا أقوله اليوم بعد سقوط النظام السابق أنا كنت أقوله طيلة حياتي وأجهر به ومش عايزة أقول أوروذيتو بسببه كثيرا أيضا واللي يدخل موقع إسلاموي مثلا يسمع شرائط من 25 سنة أو من 30 سنة يرى هذا الكلام أقوله صراحة على المنبر وأقوله صراحة في دروسي وفي أحاديثي الفساد الإداري والذي جعل هذا الشباب الطموح يفقد الأمل تماما أنا مثلا شاب عفيت لحياتي وبيجي كل سلامتيانز لماذا لا أكون معيدا في الجامعة لازم هذا يعرض على أمن الدولة الأول وأمن الدولة يقرر طبعا أمن الدولة ضاضر سنة 22 ثانية يصار مصائر كل هؤلاء الشباب في يد فرد فرد واحد فقط يرجع ما يريد يعني حتى كان بيحصل أحيانا بعض ال الصورين لما يتكلم يعني شاب مثلا من أحد الضباط زمان يعني لما لي المفترض يعني آآ آآ لما تيجي تتكلم عن المنبر طول كذا وكذا وكذا وكذا فقلت له عن يعني لا تعلمني كيف أدعو أنا الآن بقالي عشرين سنة أقف على المنبر فأنا صاحب صمع دعرف أوصل الكلام فلما يجل واحد خبرته عشرين سنة أعرف كيف أوصل الكلام وليه تلاميذ في بلدي وفي غير بلدي والكلام ده هو وشدينا مع بعض الكلام بسبب هذه المسألة ما الذي جرّاه أن يعلمني أنا وهو في دور في في منزل الأولاد؟ كما قلنا هذا بعدما سقط هذا النظام يستطيع الطالب أن يصل إلى المتفوق أن يصل إلى سدة ما يريد بإذن الله تعالى. هذا الإحباط لا فائدة جعل العقول الكبيرة هاجر وتترك مصر ومصر غنية جدا بأبنائها. أذكية. وعدهم عاطفة ومحبة وانا لا اقول هذا لانني مصري ولا اتعصب للارض ولا للتران لكن لانني رأيت هذا بعين انا الدنيا كلها ورأيت شباب الامم والدول لم ارى مثل شباب مصر ابل قد اكون انا يعني غير دقيق إذا رميتوا بالعهد على الشباب الآخر وقلت أن البلاد الأخرى ليس فيها شباب لا فيها لكن لم أخالط شبابا عنده مثل هذه العاطفة وهذا الأدب وهذا الانكسار مثل الشباب عندنا وهذا بشهالة كثير حتى من الذين كنت أزورهم الشاب المصري أو الإنسان المصري زي الطينة يمكن أن تشكلها كما تريد وكان الشيخ الألباني زمان رحمة الله عليه عندما لقيته قال من أي البلاد أنت قلت له أنا من مصر قال في مثل عندنا في الشام بيقول يا داخل مصر منك ألوف قلت له لا هي من الوقت بقت منك ملايين يا داخل مصر منك ألوف يعني الفاسق هلأ ألف فاسق والتك هلأ ألف تقي والنص نص هلأ ألف نص نص يعني ستجد من هو على شاكلتك في مصر فيها كل الأطياط التي يمكن أن يتصورها الإنسان إذا حكمهم عمر بن الخطاب كانوا أشبه بالملائكة وإذا حكمهم فرعون كانوا فراعين ها؟ إيه؟ يعني طيع يعني لو وجد حاكما صالحا ممكن هذه الأمة ترتفع إلى عنان السماء في سنوات قليلة أخو يعني أنا اليوم الأحداث والكلام ده هو والشباب اللي كانوا يقفوا في اللجان الشعبية وكذا بعض الشباب كان بيخترح ان احنا بيخترح علي ان انا قليل من الشباب الملتزم يعني كله ونعمل حملة لتنظيف مديدك في الشيف وكل واحد مستعد يعمل الكلام كل واحد يجي مقاش على حسابه واحد شغل كالناس انا شغل كالناس وانت شغل الناس والكلام ده ليه بلدك المخطوفة رجعت اليك كان حد خطيفها ورجعت لك طب لماذا لا تبذلوا فيها شباب في مدن أخرى كانوا يجملون الأرصف يلموا من نفسهم كل واحد عشرة جنيه عشرين جنيه وجيبوا بول والأرصف يجملوها إسوث إس فاضي وإسوث فاصف شباب طب ما الذي جعله يفعل هذا من تلقاء نفسه بلدي وهذا الكلام نح أنا رأيته في, في, في بلاد أوروبا بذلك لما سرت ألمانيا وغلت هناك مدة ثلاث شهور كده شفت شفت هناك كيف أن الناس في خدمة القانون مش العكس الناس يتسابقون لخدمة القانون ليه؟ لأن بلده يشعر أنها بلده لا أحد أبدا يضع مثلا حذاءه على عنقه ولا يستطيع إن هو يعني يشتمه ولا الكلام لإطلاقه هناك رئيس الدولة بيحاسم وهم علموا الناس هذا الاحترام يعني وانا هناك رئيس المانيا استقال لماذا استقال رئيس المانيا تعجبون غاية العجب عندما تعرفون السبب المانيا لها بعض الجنود بعدة مئات فدى في افغانستان تحالف الدولي هم عملوا ذلك فالرئيس الالماني ذهب الى افغانستان علشان يتفقد القوات الألمانية الموجودة هناك فبيسأل جندي بقول له انت, انت جاي هنا ليه فقال له مش عارف خلاص؟ سأل جندي امريكي قال له انت جاي هنا ليه قال له لنشر حرية والديمقراطية والعدل والمشعر ايه والكلام اول ما راجع رئيس الدولة استقال لان الجندي الالماني لا يعرف لماذا خرج ودي سبه في جبين الدولة الألمانية أن ترسل جنديا لا يعرف لماذا خرج ممكن رئيس دولة يستقيل عشان القصة دي لما يكون الشفافية وصلة إلى هذا الحد؟ لماذا لا يكون الناس هكذا أسرع بوليس في العالم البوليس الألماني بعد دي كده قدامك لو أنت تلطف احنا كنا ماشيين مرة وواحد عدى مننا بطريقة غير لائقة يعني ممكن تعرض الحياة السيارة الأخرى للخطر وعدى واحد قدامنا اللي قدامنا ده فوجئ بالسيارة بتعدي فاتصل بالبوريس بعد ثلاثة كيلو لان البوريس موقف الشاب ده كنا شئا على طريق موقف ده ده طلبه قال له فلان العربية الفلانية اللون الفلاني مر مني بطريق عرضتني للخطر يوم يروح هناك يقف وتتاهي يتحذف عليه نقطة وهناك الرخصة نقط نقط كل ما يتحذف منه نقطة لحد ما يتحذف النقط كلها يحرم من القيادة لمدة كم شهر مثلا وعنين تسحب منه نهائيا ولا يأخذها مطلقة ليه لأنه ليس بقاه هو يقود سيارة اللي يعرض الناس للخطر فالناس لانها ترى ثمرة ذلك صارت في خدمة القانون انضبطت الدنيا يعني انا مثلا هنا في في في في بلد جنبي فراغ ارض فراغ يعني معناهش بينة الناس تلبس في زبرة فيه فيوم في يجيني مجلس مدير مس يقول لي عليك تلتمية واحد وتسعين جنيه ليه يقولوا أرسلوا مضارف او واحد من إيوه وقول له انا مش هديك بعيد ولا حاجة انا جنب البيت اهو مقلب زبال هيتاخذ منه تلتوعة سين جنيه ليه؟ هات يا اخي صماديق هاتوا عربيات زبالة ده ده اقدمتوا بتاخذ الزبال على جرران مقطورة مكشوفة بتوزع الزبالة على احياء المحافظة بالعجل يعني بدل ما زبالة متكوّف فكان الجرار ماشي والمقطورة مكشوفة وتلاقي الورق طاير يمين وشمال والكلام ده ألا. طب انت بتاخد مني طب انا لو خدت مني حتى مثلا تاخد مني وانا كار وانا بأسب ناس كتير مثلا لما يتعرضوا حاجة زكية يجيلي يقول لي خدوا مني بيسم لضافة وما بيعملش لضافة ممكن اوقف عداد النور ما كلها لها حكومة بعضها ها؟ اقول له لا لا يجوز انك توقف عداد النور لان دي خدمة مستقلة النور ده عبارة عن مكان بمولدات وده عايز طيانة وعايز طولار وعايز الكلام ده فدي بيهم انفكر دي مالهاش دعوه دي لا توقف عدد نير ولا توقف عدد المياه ولا تعمل قصادي لا هو عايز ينتقل ليه؟ ما الشيء خدمه لكن انا عندما ارى خدمة ما الذي يمنعني ان ادفعه ومش بس اذا ما دفعتش يعملنك اغير وتلقى جمال وتأول محان وتروح طويل ياريتني دفعت طب كيف يمكن ان تحب البلد وانت رياض النظام اطلاقا ولذلك ما كانش ولاء ولا انتماء بسبب فساد الادارة النهاردة الحمد لله رب العالمين سقط كثير من الفساد وكنا نخشى من سقف الحرية ان يرتفع حتى يصل الى سقف الفوضى وهذا هو الذي يريده الغرب في بلاد المسلمين ان يرفعوا السقف الحرية كل حاجة باسم الحرية ويرفعوا السقف الحد السقف ما يبقى بلاد المسلمين كبلاد الغرب في لكن بإذن الله تبارك وتعالى مع وجود بيضة الدين وتقويتها والتزام الشباب سنحبط كل هذه المحاولات أرضى أنتم في مناخ جديد تماما لعنده القدرة على أن نتفوق سيجد مكانا له في هذا البلد لكن أبذل كل ما تستطيع نحن في أمثل الحاجة أن نخرج من ذيل الأمم ذهبنا نفسنا نصل إلى المقدمة وكما قلت لكم إذا وجد رأس صالح كل هذه الجماهير ستكون في خدمة هذا البلد وبالتالي مصر لأنها لها ثقة كبيرة حتى من جهة الإسلام مصر طول عمرها كذا دولة محورية مؤثرة تؤثر ولا تتأثر نحن المصدرين كل الحاجة الأفلام نحن المصدرين والمسرحيات نحن المصدرين حتى التكثير والهجرة احنا المصدرين ها؟ برضو السلفية والمش عارف ايه والكلام ده كل الافكار والاراء والكلام ده طالع من عندنا حتى اللي عايز يتشهر لو حتى بيروس لازم ايجي مصر لو جاء مصر يتشهر لو فضل في بلده ما يتشهرش هي مصر والشام اكتر بلدين ومصر رقم واحد والشام رقم اثنين فكل من اراد حتى النهضة الصحبية بالكامل كلهم ناس من الشام اللي أسسوا الأهرام ودار الهلال والكلام كلهم من الشام اللي أسس المطبع الثلاثية المحب دين الخطيب من الشام اللي أسس المطبع المنيرية محمد ونير دمشي من الشام المطبع البولاقية كلهم من الشام من لبنان وسوريا والكلام دا. لم يجدوا لهم موضعا إلا أن يأتي الواحد منهم إلى مصر فمصر بلد المشرق ثقيل له وزب إذا تحرك تحرك لا يتحرك وحده لما يحرك ما حوله ثورة حصلت في تونس انا اتصور يعني لو انها اقتصرت على تونس فقط ما هزت العالم العربي الذي هز العالم العربي هو مصر مش تونس وكان تونس يشرار وانا يعني اخلل مما فعلوه لكن مصر بما لها من ثقل كدولة محورية ثقيلة وكان الكل متصور ان يستحيل ان يسقط هذا النظام مستحيل ولا في الأحلام حتى لو أنا قلت لك تريد جناحين في, في الحلم ويحلم زي ما انت عايز لا يمكن أبدا كنت تتخيل أن يحدث هذا الذي حدث حتى فوجئ فوجئت المخابرات المستاد مثلا في إسرائيل والسي اي اي والف بي اي كل ده فوجئ بما حدث في مصر ولم يتوقف أحد على الاطلاق. وبدأ كل يأخذ من مصر ليه طلع عمرها دولة بحضرية أنا سأرجع سريعا إلى الشق الثاني بقصد أن أفيد أبنائي الطلبة فقط وإن كنت والله أكره الكلام في هذا يعني لا أحبه لكن للحاحي الإخوة قالوا أن نحن طلبة ونريد أن نستفيد من تجربتك أنت كطالب كنت في الجامعة كيف تفوقت وكنت من أوائل دفعتك حتى وصلت إلى الأدعين في الجامعة معيد وكيف تجنبت فتنه النساء هل كان على يومكم نساء في الجامعه ولا لا طبعا مشكر على يومكم في الجامعه لا لا ما يصدش إن كان في نساء ولا لا يعني هل يقني كان في اختلاط ولا مفيش اختلاط وانا قريت هذا منهم ان في اختلاط ولا لا اه في اختلاط كنت في كليه الانسون في جامعه عين شمس وكان كليه الانسون وحدها بعيده عن مجمع الكليات كانت فيه شلمية الزيتون وكانت تسمى مدرسة الألسن اللي أسسها رفع التغطاوي القديمة وكانت كلية منذ عدة سنوات حولها كلية فالحقيقة يعني لم يكن سبب تفوقي أنني كنت ملتزما لا كنت أصلي كعادة ابناء الريف كنا نصلي من الصغر ولكن كانت تطاردني عصا غليظة لما كنت في الثانوية العامة سنة 75 ودي أول سنة تقرر فيها المستوى الرفيع في المدارس أول سنة يدخل المستوى رفيع في الثانوية العامة كان في آآ سنتي إخواتي أطباء اللي سبقوني دخل كل الطب والذين جاءوا من بعد برض كل الطب وأنا كنت عاجز في الطب أنا كمان بحيث مية أخي الكبير شقيقي الكبير جامعة الأزهر في طب الأزهر بدخل في النقطة فكرة إيه إن احنا عايزين نعمل كده مستشفى الإخوة وكل واحد مننا بقى في تخصص وكده مستشفى تاعتنا يعني إيه في كبرت في المسألة وكنت عاجز برضو أدخل غير المهم من عيوب التي يقع فيها الثورة ان يطبع من الامتحان يراجع مع صاحبه الاجابات ده من اكبر الاخطاء ليه لان انت كتبت وكتبت وخلاص فلو اكتشفنا انك انت كتبت غلط وستقع في مواقعته انا فيه كان علينا امتحان ميكانيكا وكان فيه طالب من زميلنا استاذ ميكانيكا فكان كل واحد يطلع يريجي معها على اساس ان هو ايه يعني متفوق في المادة فطلعت بريجي معها فطلعت النتيجة اللي انا بعملها غلط وكانت الميكانيكا من 15 الدرجة الخمستاشر فالسؤال ده كان سؤال محوري قلتها سأطلس وقررت ألا أكمل امتحان الثانوية العامة كان يوم الثلاث بيكون عادة يوم أجازة في امتحانة سنة العامة فلما قررت ان تخلش امتحان امي كلمت اخي في القاهرة وقالت لي اخوك مش هيدخل الامتحان. فجالي على عجل ونزل وقال لي ليه قلت له انا هسقط في الميكانية فارح نعني وقال لي حتى لما كمل ولما هتغيد السنة غير يعني وانت ناجح مثلا غير لما تأتي من تصاعد انا معاك ان تتغيد السنة لكن كمل امتحانك فأكملت الامتحان بلا مبلاة غير طبيعية من هعيد فانهاعد أجهد ذهني ليه وأوتر عصادي ليه وعد درع الجواب الصحي ليه أنجح وخلص فكنت بأدخل أكتب إيه؟ أي كلام واخدت مركز في الجواب وتعرف سنانا أيه هعيد السنة فلما طلعت النتيجة لقيتني جايب في الميكانيكا 13 من 15 والزمين اللي انا جيت معاه جد اقل مني درجة او درجتين لا اذكر يعني وجدت المجموع النهائي 78% وكاتل بدعل في ايامينا عشان مسترطي داخل في الموضوع كان على الجمهورية عندنا اياميها كان جيت 107% حاجة مش موجودة في الدنيا كلها ولا على المريخ ولا عدت تلاقيها في زوحل ولا الكلام أقطع حاجة 100% في المية أي مية في والكلام الفارغ اللي ذا. فكل الأول على ال السنوات العامة بدنا وصاعد تعداد طلب اللي وجد مية وسبعة في المية ذا. ها صاعد تعداد طلب. المهم 78% خلاص لم اللي زميلي خالص اللي جاب 96 والكلام ده وانا جاب 78 خلاص انتهت قص يعني ف. قلت خلاص هعيد وقفولي كلهم قالوا مستحيل تعيد ازاي يا جماعه داخل الامتحان اساسا انا عيط قالوا ما فيش حاجه عندنا اياد اللي الثانويه العامه كانت يعني توتر كامل زمان دلوقتي التعليم ملوش اي قيمة هان. ولا الثانويه العامه لها قيمه كانت ايامنا بقى اذاعه رقم الجلوس في الراديو والكم ده الدنيا كلها واقفه قدام الراديو عشان يسمعوا وده ساقط ولا نجح ولا كم ده توتر حقيقي يعني. قالوا احنا مش مستعدين نعيش في التوتر ده سنه ثانيه لا ادخل اي كليتي وبدوا يزقوني على كليات دخلت كلية شرطة ونجحت في كل الاختبارات ورحت علشان امتحن النظر حتى الانتحان الهيئة نجحت فيه بجدار امتحان الهيئة دي اللي هي البديه يعني وقعت عكلم طلب وشوفها هتتخلص منه في حدود قدية اذا عادت تتفكر بيانتفعش بزارة بوليس الضابط البوليس المفروض يكون سريع بليها جدا بحيث لو عطي مطب بيتصور في خلال ثواني وإلا ممكن يعمل كارثة فده بيسمون حل هيئة يعني كان معايا طالب الـ الـ الـ العقيد اللي كان أو الرتبة الكبيرة اللي كان انتحر تف تف كده على الأرض وقال له انزل عوم ها فاهم اقليه طبير هده عليك ده خد عشر على عشر ليه؟ لان بجدش حد متوقع هذا الجواب. ليه؟ وقت سريع بديهة جداً خد عشر على عشر انا كان مطلوب مني ان انا اعد من 100 الواحد تنازلي ها؟ تعد ولا تتلعتم ولا تبدع عليك الحمد الحمدلله لما دل مية تسعة ستين تمية ستين ستسين تستين خمس ستين تنزل وانت نزل واخدرت نجحت في الامتحان الصعب ده بس يوم ما روحت امتحان النظر وهم بوقفونا شتمونا بأقزع الأنفاظ وقف يا ابني مش عارف كذا وكذا في الطبور قلت بقى هي دي بقى من أولها ابني كذا وكذا قمت داخل ما سقط نفسي في النظر وعملت العلامات اليمين شمال والشمال يمين قال لي انت سائطوا الكلام ده وطنع ولم يصدقوا انني سقطت في النظر لان برضو اخواتي الله يرحمهم الفلاحين كان عايزين يبقى مقابل المركز والكلام ده برضو ايه حابب في الشغلية لكن لم استطع ان انا إيه اكمل حقيقا رأس كل التجارة أنا اقول ادخل تجارة انا ما احبش الرياض بترى حساب الرياضة والكلام ده فتركت كل التجارة ما افتحش انا عارف ان انا في مدرد كل التجارة ها؟ لكن انا ما احبش الرياض ايه نعم دي الميكانيكا يعني نسل لكن التفاضل والتكامل والكلام ده هي ما كنتش أحب الحاجات دي كنت أشر مشقة شديدة الحياة في إننا متفوق في الرياضة لكن حياتي كلها كانت عبارة عن أدب وشعر والكلام ده فراس كلية الأداب ما عجبنيش المنظر العام قلت أدخل كلية الأداب وأدخل قسم العربية فقعدت في هذا اليوم أدور في الدليل بتاع الكليات وأنا يائس تماما من إن أنا أجد كلية لاني فاتت الرغبة الاولى مني خلاص كل الرغبات تستوي مجموعة ما يدخلش هندسة ولا يخنى صيدالة ولا يخنى علوم الكليات اللي ممكن ايامينة كانت كليات قمة شوية فا ما تدخل ديش فكل الكليات تستوي عندي فقعد في لحظة يأس كامل انا ابص في الجميل جدا الكليات لقيت حاجة اسمها كلية الالسون اول مرة في حياتي كنت اسمع عن كلية الالسون لقيت فيها لغات انجليزية فرنسية ويطاليان واسباني وروسي و... وعبري وفرس ومش عارف ايه والكلام ده قلت ايه اروح الكليات قعدت ادور الكلية دي فين قال لي حلة الزيتون عند التجنيد قعدت ادور على الكلية مدفون مبنى مدفون, مدفون, مدفون, مدفون رحت هناك لقيت مبنى عادي كده مكون من ثلاث طوابق دخلت ياس قلت اما اصوف على اقسام الكلية انا وقتها كان ورايا عصا غليظه بتطاردني اقولها لها دلوقت قلت ادخل انجليزي رحت لقيت الهيال بتكلم انجليزي لبنب قلويت حكوا لانجليزي ويحضروا لانجليزي وبتاعه الكامير وانا داخل عايز اعمل حاجة ما انا فشل في السنوار العامة وانا مش فاشل في اعتقادي يعني انا في نفسي اعتقد ان انا لست فشلا فحساس بتفجودي فقلت لو دخلت انجليزي حبقى في السبعين تحت ليه الولاد دول جايين للجامعة الامريكية والمعد اللي مش عارفينه وكليات لغات لغات لغاته مش نافع القصة قلت راح فرنساوي راح فرنساوي شرح لقيت برضو العادة بتكلم فرنساوي ومانش فاهم ولا كلمة ليه الفرنساوي الانجليزي ممكن تفهم اللي يتكلم الفرنساوي اللي معظم الحروف صيدة يعني متتنطقش بصة الكلمة عشر حروف بيمتع حرفين منه فاكله الكلام بتاكل مش قاعد راح ولا كلمة قلت مش ناخع للقصة دي رحت قسمة الماني حسيت ان احد برميني بحجر لان لغة المانية لغة دبش صعبة يعني صعبة جدا وعرفت فيما بعد أن قواعدها في غاية الصعوبة ما بتمشيش على وزن واحد يعني ممكن تتعلم القواعد اللغة الإنجليزية الفرنسية الكلام الألماني عايزة جهد كبير جدا عشان تتعلم اللغة القواعد اللغة الألمانية وتتعلم اللغة الألمانية والكلام فخرجت يعني انا اول الكلمة اللي ما منساهش في حياتي وخلدتني أمشي من القص دوز ما خنشت واحد يقول لي واحد ضز مخنشت او الموضوع اللي ضز مخنشت واحد رمان بحاجة ضز مخنشت دي يعني وانا ها فقلت لا البتاع دي مش نافع روحت روسي شرحه مش نافع لزهد طب اعمل ايه يعني روحت قسم ايطالياني لقيت اللغة الايطالية جميلة جدا والجمال اللغة الايطالية جاي من انها بتنتهي دايما بحرف متحرك يعني مثلا فلاور لي الورد يعني في ال ال الإيطالي يقولك فلوري هذيله ها يعني كل كلمة لها ديل يعني ها فلي إنتاج بحرف وتحرد فتحس ان في اللغة فيها دلع يعني إيه زي ما كانوا يعلمونا في ال الصوتيات فونيتكس فونيتيكا يعني بالاسباني الصوتيات يعني يقولك إيه اللغة موسيقية يقولك اللغة دي موسيقية واللغة دي مش موسيقية اللي الموسيقية اللي هي ايه تحس ان انت كنت بتتكلم كان في واحد يل السيمفونيه يعني الايطالي اللي هو الايطاليه كده جميله فعلا اول ما دخلت وكده ولقيتها جميلة كده وحلوة وانا رجل بحب الادب وبحب الشعر والكلام ده عجبني الايطالي قلت خلاص هاعد في ايطاليا يبقى ما فيش غير قسم اسباني بس هدخله ويبقى كده نفيت اقسام الكليه بالكامل عشان ضميري يستريح خلاص قلت خلاص انا قررت في ايطاليا انجل اسباني عشان يبقى نهايه المطاف نزلت اسباني فكان المعيد بيكتب لقيت اللغة جميلة جدا برضو برضو ايه لغة موسيقية برضو جميلة حلو. وليقيته اول كلمتين كنت تسمعهم زمان، ما انا معرفش ان ده اسباني سينيور سيد سينيوريتا مثلا سينيوريتا انسها انما الست اللي دي يعني اللي هي سينيورة يعني ماشي قال ايه مثلا نينيو طفل آنيو سنة حاجة جميلة نينيو آنيو خلاص بقى هنبتدي ايه ماشي صح بقى فكلنا تعلمنا من المدارس عندنا هنا في المدارس جدعتنا المهكاعة دي ان احنا نكتب النطق بالعربي ها؟ نكتب النطق بالعربي بورك مثلا عن دين هو او تمام ما انا ما مع راح اقدر احفظ من الاول فبكتب بوك وبلها بالايه و.. و.. و.. وانتم كلكم ما زي ما احنا اتعلمنا فاللغة فاللغه اللي جديدة عليا فيكتب سينيوريتا اكتب سينيوريتا بالعربي وبلها بعد ما تكتب ويكتب شوية كلمات على السبوره كده ها مين يعرف ينطق طبعا الكلام لسه ما لزقش في حد فينا انا بص ارفع ايدي يقول لي اقرا اقول له سينيوريتا يقول لي تريبيان يعني يعني ببراءه يعني فيري جود يعني ألا طب دي الكل مبلم وانا اللي لبانطق فالشباب كله يبص لي ألا ده, ده جاي منين ده أه اللي بينطق كله كله بتاع الكلام ده. المهم المعيد قال لي اسمك وقتل اسم حجاز قال لي ممتاز نبقى جميل وحلو بتاعه الكلام ده وطبعا كان زمان أيام الجامعة ما كان لها الشنة و لما كان معيد يعرفك باسمك ده تبقى أنت تطير بجناحين مش دكتور ولا رئيس القسم ولا الكلام لا لكن رئيس القسم والكلام ذات الحاجة عالية خالص يعني ما مش ممكن اتعرف على رئيس القسم انه اذا كنت انا هو ولد فوق في القمة يعني فالمعيد خدي بقى تحت باطو بقى واللي انت ايه بقى انت درست اسباني فينه ومش عارفينه الكلام بقى قلت له ايه بس انا بلوت بسرعة وبحب اللغات وكده ها ماجد بقى بيت ليه يا شن ورانا قل ليه اطلع ايطالي ليه بقى ها أنا كنت نورة إيطاني قلت لأ ما طلعش إيطاني ما نبقى بالي مكان مكان في الإسباني خلاص إيه ده قاعدت فيه آه يعني في المال كده واستقرت الفكرة إن أنا أفضل في إيه في إسباني خالي رحمة الله عليه قال لي كلمة هي دي العصا الغليزة اللي خلتني أتفوق وأطلع الأول على كله قال لي انت فشت لما جبت 78% في سنة عام انت فاشل ده هذه الكلمة كانت مفتاح نجاحي وده الدرس اللي أنا عايز أعلمه لأبنائي الطلبة في واحد يوم انت فاشل يزداد وإحباطا ويعتقد أنه فاشل لا بفضل الله سبحانه وتعالى أعامني أن أحولها إلى وقوب كنت عايز أثبت لنفسي أولاً أنني محترم وأنني لست فاشلة داني ما واحد حتى لا أفقد ذاتي وأنا كنت بكتب الشعر وأنا في ثانية سنة خدت الجانجة الأولى على خصور الثقافة في الامتحان اللي كان بيقص الثقافة في كفر الشيخ المنصور وأنا ليه ثمن دوين شعر وأول حياتي الشعرية في ثانية تبتدائي وتركت الشعر اللي حلمنتيش ده اللي هو الشعر العام اللي بيسموه الزجل كنت بكتبه وانا في في ست ابتدائي فانا وبين نفسي قناعاتي يعني ان مش فاشل يعني انا كويس وبفهم والكلام ده فكنت اريد ان اثبت لنفسي اولا انني لست فاشلا ثم اثبت لخالي انني لست فاشلا فلما دخلت الكلية قسم اسفاني وخالي عارف أخواتي والكلام ده قالولي هو ده الذي يدل على أنك فاشل فعلا طب ادخل إنجليزي حتى تبدي دروس أو أنت تدخل إسباني يبدأ حسين درمية ما إسباني يبدأ ما, ما, ما انفعت ادخل إنجليزي ادخل فرنساوي حاجة كده تدخل دروس والكلام ده وابقالك مرتب والكلام ده قلت له ما أنا أدخل إسباني فبرضه ده برضه على ما دلت عليه على فاشل إن أنا حتى مش عارف أختار حتى لما دخلت كلها مش عارفة اختار فابتديت اذاكر والكلام لو قلت لحد ما ربناش حتى لو فقني واجبت اللي ايه جدا طبعا اخي لما راح اول ما راش الكشوف دور على شوف السقطين الاول يدور على اسمي فيهم ملقنيش قال لي شوف ضب جيم ملقنيش راح بقى قعد يريد في كده وبيقول لي فرجت عنايا لما شوفت اسمك مكتوب قبله جاية جدا عادت يقعد يفرك عينه كده وبص هل انا في حلم ولا في علم يعني مش مصدق ان انا جبت التقدير هي اول طالعه طالما طلعت الطلعة الاولى خلاص تيجي اختها على طول تاني سنه ما ينفعش ان انا انزل انا انزلت فعلا يعني دي طلعت الثاني بس جبت جيد جدا برضه والفرق بيني من الاولاني حوالي مثلا خمس درجات سته درجات بس برضه ايه ما نزلتش قبل عن ثلاثة دوال خالص يعني ايه كنا بنتسابق مجموعة كده كل واحد يأخذ مركز مرة والتاني يطلع فوق زميله مرة والكلام ذا وفري المسألة كلها هي عبارة عن درجات يعني بخمس ست درجات مش أكتر يعني تاني سنة في آخر السنة الأولى ابتديت أحب علم الحديث وأحب علوم الشريعة جدا وبتدريج أقرأ كثيرا في علوم الشريعة وليت نفسي الشيء المواد الدراسيه وبقرا في الحديث وفي الفقه وفي والكلام ده فخفت على نفسي قلت يبقى انا مش ها مش هقدر اجيب يعني تقدير كويس فعملت لنفسي خطة كيف انهي المنهج الدراسي بتاعي انا في من 3 شهور لاربع شهور اخلصه كله من 3 شهور لاربع شهور علشان أدن نفس خرصة بقيت السنة أقرأ في الكتب الدينية لأني أحبها أهدت أفكر إذن أعمل المنظومة دي فوصلت إلى الآت قلت أنا كان عندي 17 مغاية بالإسباني ثلاث مواد بالفرنساوي للغة الثانية وعندي ثلاث مواد باللغة العربية فلكني يهمني اللغة الأولى من الإسباني إذن إن أنا أكون فيها يعني. قلت أقرأ المذكرة وأشوف الدكتور عايز إيه. الصفحة دي عايز منها إيه. ولخصها بأسلوب أنا فكانت الصفحة كلها ممكن تصفصف على ثلاث سطور مركزين يعني. أشوف الصفحة اللي بعدين أخذ كتاب فصلا فصلا بابا بابا ولخص كل المواد بتاعتك الكشكول مئة ورقة 200 صفحه يعني كل ال 17 ماده خلاص وأنا جاي من المدينة الجامعيه في عن في عندي في عين شمس رايح لحميه زيتون فاتح لي الكشكول وعمال اقرا واحفظ تصور بقى انسان أول 3 شهور كنت قاعد في المكتبة حتى زمايلي كانوا يسألوا عني فكانوا مدين اسم زمان كده فين راتون راتون الولاية يعني فقر كانوا يسموني فقر المكتبة راتون دي تي بليوتيكا ده دي فقر المكتبة كانوا يسموني كده ليه قاعدة أقرى ليه النهار أسيبني سيبني زماني وماليش علاقة بيهم كنت أدخل المكتبة بتاع الكلية وألخص في أسناء الدكتور مش موجود أدخل مكتبه ألخص وأروح المدينة الجامعية ألخص بحيث أن أنا أنتهي من الملخص بخلات تارتشهور انتهت المواد بتاعتي كلها أبتدي بقى في الأوتوبيس أذاكر ولما أروح مدينة الجامعية أقرأ في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وكده فمشيت في الخطين الاثنين معا لحد ما الدكاترة عندي أستاذيتي الكبار بالذات أستاذ الأدب دكتور أس عشرير ده كان يحبني جدا وجاب امتحان سنة ربعة من الاسئلة اللي أنا كنت بحطها لنفسي على المذكرة لأنه كنت كل, سؤال كل سطر أحط سؤال بحيث لو جاوبت على كل الاسئلة يبقى كريت المذكرة جاءت اخر السنة سؤالين وكان ثاني يوم اعرف النتيجة على طول لحد ما كان في السنة ربعة وانفقتي بنفسي وان انا حاطت تماما غلطت غلطة كاتت هتطيرني تماما وكاتت هطلع بملحق في سنة ربعة سوى بكل السنين دي واطلع بملحق في سنة ربعة في الجامعة يعني. في الترجمة عندنا كلمة بالاسباني optimismo يعني التفاؤل pessimismo يعني التشاؤم شوف من بعض ازاي فجاءت الترجمة بعنوان اوبتيميسمو اللي هو ايه؟ اتفاؤل انا قارتها بيسيميسمو ما عرفش ازاي قارتها من عجلاتي وثقتي بنفسي ولان استاذ رئيس القسم تقرأ عليها العناني رحمة الله عليها يعني كانت بتحبني على اساس ان انا كنت بترجم الشعر الاسباني للشعر العربي والنثر الاسباني النثر العربي كنت تقول كده افضل الترجمة ترجم الشعر للشعر والنفس الناس فكنت انا قلت لكم زي ما قلت الشعر فكنت اترجم شعر واديلها فكانت مغتربه جدا ليا كنت الوحيد اللي بعمل قصه فكان عارفاني كويس جدا يعني وعارفه مستواي وكده في المهم هقعد اقرا في الـ في الـ في, في القطعه الترجمه وانا بستغرب التشاؤم يسعد القلب هذا احلى ابحلق اهو بالذيكره ايه التشاؤم يسعد القلب دي طيب ده ما يدعونيش ان انا اراجع القطعة اراجع العنوان ابد ولا بصت في العنوان و الاقي ان الدنيا جميلة و بالتشاؤم و ويعني ما الناس جميعا للتشاؤم ايه ده برضو ان ده يدعوني ابص في علوان القطعة ما رصتش في علوان القطعة لكن قدرت في نفسي ان ده فيلسوف مخ ضارب و قطعة فلسفية والعملية مقلوبة عنده و خلاص وترجمت القصة على اساس ان كل التشاوم مكان التفاعل حطي التشاوم وفي تلت ساعة خلصت الايه؟ خلصت الترجمة جيت اطلع قالوا لا لازم نص ساعة قعدت عشرة دقيقة بتملل قاعد على الجمر وقالت عايز اخرج المهم وانا ببصش في الايه في الورقة بعد ما سلمت الورقة وانا على الباب انكشف لي الغطاء اوبتيميسمو قالت اوبتيميسمو على حقيقتها حبيت أرجع تاني قالوا لي لا فيش رجوع ولا هتاخد ورقا يا جماعة اعملوا معروف دي انا بجيب كل سنة جيد جدا وكده هجيب ملحق يعني هسقط في الترجمة هجيب ملحق اطلاقا بيت زي المحبول اعمل ايه اعمل ايه روح تدار على رئيس الخصم صاحبة المادة اللي عارفاني بقى عز المعرفة وعارفة مستوية في الترجمة كده ف فله روحت لقيتها هي في الحوش بتاع الكلين قالت لي هي اظن القطعه جدا قلت لها انا هي سهلة بس انا غلطت غلطه انا ما اعرفش نوات ازاي قالت لي انت قلت لها انا اوبتميزمو دي قالتها بتيميزمو قالت لي هي منيل كده بتلقائية القريه كانت ست كبيره يعني كانت حوالي كام 60 سنه ايه اللي عملتيه ده قلت لها دكتورة انا محروفش ايه اللي حصل انت حضرتك عرف المستوى في الترجمة مش عارفه وانت كده انا هجيب ملحق فانت حضرتك عرف المستوى في و... الترجمة واعتقد اترجعها انها ايه تعمل لي من يعني بناء على المستوى ليه السابق ايه اللي جد يعني هي اشياء التي قلت لها شيلي الـ الـ التشاوم حطي مكانها التفاول وحسبينها على الترجمة فهي الحقيقة تلطفت معي جدا وقبلت المسألة دي على اساس ان انا عارفة كل سنة بجيب تأدير وكون اجيب ملحق اخر السنة دي يعني واكسة كميرة جدا وهي كان فعلا محبة ان انا كن يعني مؤيد في, الإيه؟ مؤيد في الجنة فأنا عايز اقول كلمة يا فاشل دي او انت فاشل دي كانت مفتاح نجاحي ان انا اكون في المرة بالولد وبالتالي مبصدش القصة بنات انا كان ليه هم واحد طبعا بعد سنة اولى في اخر سنة اولى انكشف لي بقول لك بعدها اتقرأ في كتب التفسير والحديث والكلام ده فبقى عندي وازع ديني اني لا يجوز ان انا اكلم بنت في الـ في الـ في الكلية ولا يجوز ان انا ابص البنت متبرجة بالاضافة للحياة اللي كان عندنا كابناء الريف ان عندنا حياة فطلة تلقائي يعني وانت جاي من قاع الريف رايح القاهرة كلما رأيت شيء أحمر قلت هذا صندوق البريد ها؟ يعني حاجة أمل يعني, ما برضو إيه يعني فده لما تحطه على ده جاي من قاع الريف وعندك حياء وخجل وبعدين عندك دين بقى بقى يعني ده حرام وده لا يجوز والكلام ده هو وعندك هم كبير أنك أنت عايز تثبت أنك محترم لنفسك وعايز تثبت أنك خالك وأنك مش فاشل فكان فيه عوامل كثيرة جدا خلتني أعمى تقريبا عن أني معانا بنات في الكلين فكان هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بي. يا إذا أنت كلما حكمت الدين وعلمت أن ربك الذي لا يغفل ولا ينام ويراقبك لا يرضى بهذا أنت لا تفعل إذا ضمنت إلى هذا نبل الهدف ومحبة التفوق ضمنت هذا إلى هذا أظنك تمشي كالأعمى أنا بأعتذر الحقيقة عن يعني هذا الوقت الطويل ولكن أحببت أن أضع جزءا من تجربتي هي لها زيول أخرى طويلة برضو ماشي في نفس المضمار برضو ربنا أنتفع بها أبنائي قصصتها كثيرا على نوبات متفريقة في درويسي وفي محاضراتي يستطيع الواحد منكم أن يدخل على موقعي على الإنترنت يقوله الأخ محمد أو على إسلاموي بنسبة لأشرطة المسموعة اللي هو المنبر الصوتي برضو أهيا كثيرا من هذه التجارب التي قد تنفعه في محطة من محطات حياته أقول قولي هذا السفر الله ولكم وأشكر لكم حسن الاستماع وأشكر للإخواننا من سيّدات الذين يعني حضروا وشرّفونا في هذا المدرج. معلش شوية يعني بقى أخوينا لهم أسئلة الحقيقة لكن الـ الـ الـ الوقت طال وانا إن قدر الله سبحانه وتعالى إن كان مفترض أنا أحضر في الجامعة دي السنة قبل الماضية كان المفروض أحضر يعني في جامعة قبل الماضية ولكن قيل لا بلاش الشيخ ابو سحاق ييجي الجامعة وييجي أي شيخ آخر طبعا كان مقصود ليه ذي لأننا من أبناء كفر الشيخ وسهكونوا أكثر ليه؟ لأن الشيخ اللي جاي من على بعد 300 كيلو حيجي بحضره وليمشي مش هتشوفه انت بعد كده لكن انا لو جيت وكلمتك وانت اتعلقت بيه او حبيت كلامي او حبيت تتابعني هتقدر توصلني بسرعة فبرضو ايه يعني كانت القصة ممنوعة لأدل هذا فهو ان قدر الله سبحانه وتعالى وكلنا لقاء اخر بعد اذن الكلية يعني ربنا يبلك فيك إن شاء الله، فأجلس معكم ويعني أجيب على الأسئلة فقط، عن أسئلتكم. لأن السؤال ده اللي جايين لنا، اللي هو إن أنا عايز التزم وعندى أن أتوب وعندي معاصي وكل ما أردت أن أتوب إن سألني قالب عليه الحال، هذا يحتاج له محاضرة كاملة. وحدك، فما علشان يعطوني من الجواب عن الأسئلة، وين قدر الله والتقين مرة أخرى، إن شاء الله نجي. لا لا لا. لا لا لا لا لا نعم عايزين عا يعني عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا بعد عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا اه اه اه احنا يعني لو تأخرها كمان عشان ما اتخالها واحدة ونص واحدة ونص واحدة ونص احنا اه اه الكرام